فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف نويزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين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 لو أن عندنا ذكر من لولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمةنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون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 بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذك بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما هلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل لله تأيلا واحدا إن هذا شيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنشوا واصبروا على آل وَاصْبِرُوا عَلَىٰ مَا لَهُم مِّنْ هَوَىٰ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْخَارِجَةِ إِنْ هذا إلا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 املهم ملك السماوات والارض وما بينهما فَلْيَرْفُقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنْ لَحْظَاب كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو لُوطٍ وثمود وقوم لوط وأصحاب ليك أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء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 إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقو ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَقَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا نا جعلناك خليفة في الأرض بَيْنَ بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.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 کتاب ننزلناه إليک مبارک ليتدبروا آياته وليتذكر أولول الباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب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 هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أُرْقُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أوليدي أولي ولبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار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 قالوا بلنتم لا مرحب بكم أنتم قدمتموه لنا فبيس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نري رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا مزاغت عنهم لبصاب إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر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 يوم يبعثون قال فإنك من المنغرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين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 إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لوراد الله أن يتخذ ولدا لصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق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 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولول الباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة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 لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادة يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى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 أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّاسِ لَكِنْ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لا يخلف الله الميعاد